والآن مع الآفة أستألي على الله أحبتي في الله وحييكم بتحيات الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونزلنا نتحدث عن آفاء اللسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يجعل ألسنتنا لهاجة بذكره ذاكرة له آناء الليل وأطراف النهار إنه على ما يشاء قدير وهو ولي ذلك والقادر عليه أما آفة اليوم سوف نتحدث عن الآن وهي التألي على الله سبحانه وتعالى رعنا التألي على الله عز وجل. يعني إنسان يجلس هكذا واضعا قدما على قدم ويقول والله لا يعفو الله لفلان والله يعني لا يرحم الله فلان والعدد بالله رب العالمين يتألى على الله يصيد يعني يخرج من الحلود البشرية ليؤليها نفسه وفيتألى على الله عز وجل والعدد لله رب العالمين أما سمع هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة ما سمع هذا الإنسان حديث جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان و عملك او كما قال قلتك رفيد يعني انسان هذا يتألى على الله والله يتألى على الله يعني يقول الله يقول هذا لا يغفر له وبالذات اذا كان بينه وبينه احن او ضغاء او مكائد او من هذا القبيل اقول مثلا استولى على الشركة التي تركها له ابوه مع اخوته فاستولى عليها احده نعم هو ظالم لكن لا تقول انت هذا من اهل النار انت لست من يعني اعطوا مفاتيح الجنة والنار حتى تعلم ولست من الذين اعطوا علم الغيب فالغيب لا يعلمه الا الله رب العالمين يعني اذا لماذا انت تلخل هذا الجنة وتلخل هذا النار كيف يعني كيف يعني سبحان الله كيف تزكي انت نفسك وتتهم الاخرية يعني لما روي عن سعد رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من اهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام سبحان الله يعني كما ورد في صحيح البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم لأنه لا يعلم من منا من, من أهل البر ومن من أهل الشر ومن منا من, من, من اهل الاستقام لأن النهايات لا يعلمها إلا الله ربما يعمل أحدنا بعمل اهل الجنة فيما يبد للناس ثم يشبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار حتى يكون بينه وبينه الا زراع فيشبق عليه كتاب فيكون من الاهل النار قادقوها تهك%. Auss 나도. وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها الا زراع او شجر. فيعمل بعمل اهل الجنة فيكون من اهلها فيدخوا فانما الاعمال بخواتمها يعني اما اذا صليت وجلست في اخر ركع لأقرأ التشهد وقبل ان اسلم بلحظات نقض وضوء ما الذي حجدت الصلاة فسألت كل ذهب بخواتيمها يجب ان تعاد مرة اخرى اذا الاعمار ايضا بخواتيمها فاللهم مجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نرقا وفيما يقص النبي صلى الله عليه وسلم في رواه ابو داود عن أبي هريرة رضي الله عليه وسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين يعني في الله يعني نعم وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهد في العبادة وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على ذنب فيقول أقصر يعني عدائي فوجدوا يوما على ذنب فقال لو أقصر فقال خلني وربي أبو عزة علي رفيعا قال يعني أخوه الطائع هذا والله لا يغفر الله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض روحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالمة أو كنت على ما في يدي قادرة وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قد يتعجب إنسان ويقول هذا الإنسان ربما قال هذا الكلام غيرة على رب العبادة عز وجل غيرة على محارم الله سبحانه وتعالى لكن نقول لا داعي أبدا أن تقول والله لا يعفر الله لفلا لأنك لا تدري متى يغفر له لا تدري ماذا صنع الله به لا تدري ما سوف يصنع به بعد أن يموت ويوم القيام لا تدري ما الذي يصدع به في بقية عمره ربما ينزع ربما يتوب ربما يهتدي ربما يكثب من الحسنان ربما يفيخ من غفلته ربما يستيقض من غفوته والعلى الله سبحانه وتعالى هو الحنان المنان الذي يعطي النوال قبل السؤال ويتوب على العصاه وعلى المنحرفين والبعيدين إذا سألهم طريق الله سبحانه وتعالى فمن الذي يعني يعني نسأل الله سبحانه وتعالى حسنا خاتمة من الذي يضمن فأنت يا أخد إسلام لا تتألع على الله حتى وإن أبغطت شخصا حتى وإن كان هذا الشخص قد سلبك شيئا من حق لك الحرية أو لك الإسلام أباح لك أن تأخذ حقك بالطرق المشروعة وأن تقاضيه في المحكمة وأن تأتي بعالم ليفتي بينكما وأن تأتي بأهل الحل والعقل ليقضوا بينكما كل هذه الأمور تستطيع أن تصنعها لكن مجرد أنه ظلمك تتألع أنت على الله وتوزع جنة والنار وتقول هذا من اهل النار وهذا من يعني كيف الجنة والنار لا يعلم داخلها الا رب العباد سبحانه وتعالى فلا تتألى على الله وطلع نفسك مع الناس كي تقول وتوزع وكأنك معك كشف التوزيع لتقول هذا هو يعني يدخل في المكان هذا وهذا لا المسألة ليست هكذا كم ود النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم عمه ابو طال وقلنا مرارا ان كلبا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 وهو ينازل يقول يا عماه قلها أشفع لك به عند رب يعني مجرد أن يقول لا إله إلا الله فيأخذ أبو جهل عمرو بن هشام رأس أبي طالب إليه ويقول يا أبا طالب أنت كبير قريش أنت زعيم قريش أنت كبيرنا على دين عبد المطالب يقول له النبي يا عماه قلها يعتدل مرة أخرى وجه أبي طالب عن طريق يدي أبي جهل الذي يريد أن يموت أبو طالب على دين عبد المطالب وماته والعياذ بدها رب العالمين ليس مصريما وإنما كافر رام نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم إذا صحبة الصالحين هذه يا إخوتي شيء مهم قل لي من صاحبك أقول لك من أنت والخليط أو الصديق أو الأخ لا رقعة في الثوب فلينظر أحدكم بما يبقى ثوبه ولذلك الإنسان سبحانه العظيم يعني لا داعي أبدا لا داعي أبدا أن يتقلع على رب العباد سبحانه وتعالى فهو لا يملك لا يملك لنفسه ولا لغيره أن يعرف ما في الغد الغد هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فنحن علينا إلا أن يعني نظن خيرا بالناس ونظن خيرا ونأمل خيرا في رحمة الله أنا عند حصل ظن عبدي بيه الخير فخير وإن شر فشر فالإنسان يحسن الظن بالله ثم يحسن الظن بالناس وإذا رأيت من أخيك يعني مئة أمر منها تسعة وتسعين أمر واضح الشر ومنه أمر واحد واضح الخير حمل الأمر على الخير الذي وفيه يعني عدة وجوه في الأمر الذي يصنعه كلها تدل على قبح تدل على شر تدل على سوء وباب واحد من هذه الأبواب باب واحد أمام عشرات الأبواب من السوء يدل على خير خذ جانب الخير هذا سدده وقاربه ولذلك مر عيسى عليه السلام بكلب ميت تفوه منه رائحة سيئة ومنظره كريه قال الحواريون ما أنت رائحة هذا الكلب وما أقرح منظره قال عيسى عليه السلام ولكن ما أشد بياض أسنانه إذا نظر عليه السلام إلى النقطة المضيئة في المسألة نظر إلى الشيء الجميل في المسألة لماذا لأنه وطن نفسه على الخير فهل لا وطننا نحن أن على الخير ولما تألع على الله عز وجل ولا نقول أن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل الأرض من الذي يضمن لك أنت ادعو الله عز وجل أن يتوب عليك وعلى الناس أن يهديك وعيد الناس أن يأخذ بيدك ويأخذ بعيد الناس أن يقيمك على الطريق أنت وإخواتك في الله. أما أن تقول إن هذا رجل لن يذهب إلى الجنة هذا رجل لن يشم رائحة الجنة يا أخ الإسلام ما أعطي الغيب لأحد ما أعطيت مفاتيح الجنة والمر لأحد لا وسط بين العبد وبين ربه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 والأنبياء والرسل دعواتهم يومئذ يا رب سلم يا رب سلم إلا سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي سوف يثبته الله وثبت قلبه في هذا الموقف العصير يقول يا رب أمتي يا رب أمتي أخوة الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أسماء السرعة عشر منافقا في المدينة الذين أمر أن لا يصلي على أحد منهم مات أبدا ولا يقوم على قبره ولكن هل فرح أمرهم هل أخبرهم؟ هل قال لهم إنكم من أهل النار؟ هل قال للناس هؤلاء أبدا ما أعلم أسماء السبعة عشر إلا لكاتم سره حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أعلمه فلما تولى عمر بن الخطاب إمارة المؤمنين ذهب أول ما ذهب لحذيفة ويستحلفه بالله يا حذيفة استحلفك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل ذكر لك الرسول ان عمر بن الخطاب من ضمن السبعة عشر منافقا يبكي حذيفة ويتعجب ويقول اذا كان عمر الذي مات الرسول عنه وراضي يعني يخاف على نفسه ان يكون منافقا فكيف بحاجة حذيفة فيبكي حذيفة فيقول عمر في نفسه ان حذيفة يبكي لانه يعرف ولا يريد ان يقول لي هكذا خاف هكذا خشوا يعني من الله عز وجل هكذا ازداد خشيتهم لله سبحانه وتعالى لكننا نحن مع قريب العمل نرجو كثير الثواب ولذلك المؤمن يزرع ويخشى الكساد والمنافق يقلع ويرجو الحصاد احفظ هذه يا أخي. المؤمن يزرع ويخشى الكساد يزرع الذين يوتون ما اتوا وقلوبهم واجدة والمنافق يقلع ويرجو الخصار يعني يسيء الى هذا ويرتاب هذا ونم في حق هذا ويسرك من هذا ثم اذا قلت له اين النهاية عبد الله يقول الجنة ان شاء الله اين يقول الرحمة باذن الله وكأنه للأسف الشديد نسي ان الله سبحانه وتعالى يعني هو المطلع الوحيد على مآل العباد وخواتيم الاعمال فانت اخ الاسلام حاضر من ان توزع جنة او نار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 عندما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له ما ظفرنا بخالد بن الودي ما قتلنا عمرو بن العاص ما ظفرنا بعترمة بن أبي جه ما ظفرنا بأبي شفيق بن حرب فلما استبانت الأمور بعد ذلك ودخل هؤلاء جميعا إلى الإسلام وجاءوا الواحدة والآخر وهم الذين كانوا قوادا عظاما في الإسلام نصروا دين الله ونشروا دين الله في أرجاء المعمورة أيقنا الصحابة أن الغيب لا يعلمه إلا الله وهم كانوا مقنين لكن ازدادوا يقينا وازداد علمهم علما أن الذي يعرف الخواتيم إنما هو رب العباد سبحانه وتعالى فاللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين اجعل لهم خير عملنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسلينا كثيرا